اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انما السبيل على الذين يستاذنونك وهم اغنيا رضوا بان يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون اليكم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 رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلقون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين ألعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود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 إن الله غفور رحيم والسابقون لولون من المهاجرين ولصالحين والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها لنهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم ومن من حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه مردوا على النفاق لا تعلمون نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم ثم يردون الى عذاب عظيم واخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم, وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن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 بين المؤمنين وإرشادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن ردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه ابدا لمسجد نسس على التقوى من أول يوم نحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين 110. أفمن نسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير نم ما نسّب بنيانه على شفا جرف انهار، أما نسّب بنيانه على شفا جرف انهار، فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ربه في قلوبهم إلا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 يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم يدعون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون لاامرون بالمعروف الامرون بالمعروف وناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أي يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقرب ولو من بعد ما تبين لهم أنهم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 وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هداهم حَتَّى يُبَيِّنَ لهم ما يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عليم إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَلَأَرْضِ يحيي ويميت وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ ولي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 بهم رغُوف الرحم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا. وظنوا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 ولا يقطعون واديا الا كتب لهم الله احسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كان فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم ولينذروا قومهم اذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا 118. الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين 119. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه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 مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون واذا ما انزلت سورة نظر بعضهم الى بعض نظر بعض هل يراكم من حد ثم من صرف, صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عمدتم, عزيز عليه ما عمدتم حريص عليكم بالمؤمنين رعون الرحيم فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو لا إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا أمر تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا نوحينا إلى رجل منهم أننذر الناس وبشر الذين آمنوا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 إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسق والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب نليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل لآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل ونهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآل لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم لنهار في جنات نعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم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 فَنَذَرُوا الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ رِقَاءَ أَنَا فِي قُرَيَّهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لَجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا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 وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا قال الذين لا يرجون لقاءنا اتي بقران غير هذا او بدله قل ما يكون لي ان ابدله من تلقائي نفسي إِنَ اتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّيَ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٌ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدَرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّنْ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 شفعاؤنا عند الله قل تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا متون واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آيات من ربه فقل إنما الغيب لله ومنتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر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 دعوا الله مخلصين له الدين لئن جيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجئهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس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 فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس وللان عام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن, أهلها وظن أهلها هم قادرون عليها أتاه أمرنا أتاه أمرنا ليلة نونها رم فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بلمس كذلك نفصل لا لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم